إ ن ا اعتدنا للكافرين سلاسلا و أ غ ل ا ل ا وسعيرا ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا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 وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما